بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافر لهذا ساحر كذاب وعجبوا قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا وَإِذْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُوا على عَلَى آلِهَتِكُمْ هذا هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَإِذْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ما سمعنا بها ذا في المله الاخره انها ذا الا اختلاط ما سمعنا عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب, عذاب أم عندهم خزاب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 سَنَوَالُ فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهَا خَلّ يَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُلْدُم مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ جُلْدُم مَّا هُنَالِكَ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وَتَمُودُ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ كَانَ أَحْيَابًا إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ إِنْقَاضًا إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وَقَالَ رَبُّنَا عَجِّلْ لَنَا الْعَذَابَ قِيلَ إِنَّكِ أَنْتِ مُخَاطَبَةٌ الْيَوْمَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إنه إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ له يرى مشوره الكل له اولا وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاكم نبؤ الخصم اذ تصور المحراب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خف ما لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط تحكم بين لا للحق ولا تشط لهدينا اله لا ساء اختراطا ان هذا اخي له 90 و 90 نعجتا ولي نعجة واحدة فقال فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفر ليها وعزني لي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن جاود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب غَفَرَ ظَلَامُهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُ الْفَضْلُ وَحُسْنُ الْمَآبِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى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 ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب الأزَل إليك مبار كل يدبر آياته وَيتذذك رأول الب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعشي فاتنا جميعه فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب فقال اني احببت حب الخير عن ذكر حتى توارث بالحجاب ردوها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 أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَّاءٍ وَهَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَضِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَآخَرِينَ مُقَضِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاءنا فمن او امسك بغير حساب هذا عطاءنا فمن او امسك بغير حساب وان له عند لا لذلف وحسن مآب وان له عند لا لذلف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأولي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 إلا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إِ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِ صَاتٍِ بِكَدد أَخْلَفْلَُم بخَالَِات بِكجدَ وَإِنمَ جَللَ مِنَ الْ المُسطَ فَإنَ الأخ من المقتين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وهذا الكفن وكل من الاخيار اذكر اثناين واليسع وهذا الكفن وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسنى مآب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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُولُ فِيهَا لَفَاكِهَةً كَثِيرَةً وَشَرَابًا وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَجْرَارٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَجْرَارٌ هَذَا مَا هذا مكُجُونَ ليَوْمِ حثد إِ هذاَ لِزْقُونَ مَلَهُ مِن فَادَ إ ذَلَ لِزلَ مَلَهُ مِن فَادَ هذا وَإِن لِطَّغينَ لَشَوْوم آادَ هذا وَإَّ لِصَافِينَ لَشَرَّ مآبِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا سَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ هَذَا سَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وآخر من, شكله وآخر من شكله أزواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا هذا تَحِمُّ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ قَوْلُنَا قالوا بَلْ أنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أنْتُمْ قَدَّمْتُمُهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قالوا بَلْ أن لَا مَرْحَبًا لَكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمْ لَنَا فَسِئَ الْقَرَارُ قَالَ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ قَالَ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا وقالوا مَا لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار عن السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكه الاعلى اذ يختصموا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 قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون, الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين استكبر وكان من الكافرين قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين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 ترجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربك اذني الى يوم يبعثون قال ربك اذني قَالَ فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قال فإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُبَيِّنَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال تبي عزتك لا هوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ